والفجر ولا يانعش والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّذِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهُ فِي الْبِلادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِي الرَّعُونَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النَّهَارِ ۖ وَاذْكُر رَّبَّكَ وَتَوَاضَعْ لَهُ ۚ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا عَظِيمًا فَأَمَّا إِذَا رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ ஈர فَيَقُولُ رَبِّي கூ وَأَمَّا إِذَا مُبْتَلَا ۙ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ۙ فَيَقُولُ رَبِّيَ أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا يسرمون اليتيم ولا تحافظ وَتَكُونُونَ تُرَاثًا آكِلًا لَّمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ